اسكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَرَا نَارًا, نارا وَقُودُهَا النَّاسُ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ لا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما فَارْهَلُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله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 الكفار والمنافقين وغضب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرات نوح وامرات لوط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 إذ قالت ربَّنِي عِندَكَ بَيتٌ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمْلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين